الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الله الناس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدق الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين